بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشندى مهربان إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بين تو وخوا اتخذوا ايمنهم جنتا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون شوێندە درەکانی خۆیان کرد بە قەڵغان بۆ خۆیان،ئجار ڕێگری خەڵکییان دەکرد لە ڕێیخوا بەڕاستی ئەوان کارێکی خراپیان دەکرد ذلك ب بأنهم ئەمە نوظوممە ك ف فەقببي علىقوللو و بیمفههمم لا يسقون ئەوەی کەوترا لەبەر ئەوە بوو کە بەڕاستی ئەوان باوەان هێنا و لە پاشان نرا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 her katek dayan binid lashu qalafat yan sarsam iddakad. Wa agar qsabkan juh laqsakan yan da gireyid. Duruan har wak dari halpa sirdirawin. Waagumanda ban hamu hawaru qirayig bo sar awana. Har awanin dujman. Kawata khot yan lebe pareza. Khwa biyan kujye. Ya khwa lina biyan Çon وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْ رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ كاتيك يقولون عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهد القوم الفاسقين باوانا يكسانا داوائي لبور دنیا مبو بكيت یا داوائي لبور دنیا مبو نكيت هر جيس خواه براستي خواه رينموني گلی لره لادران هم الذين يقون لا توفقوا على من عند رسول الله حتى يفضو ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أوان أو كسانا كذلين داري ما بخشن بأوانك لجلب يغمران طاولة ويدبكن. لكات يقدّرتي جندي نكاني أسمان كانوا زويها همويه خوايا بلامدور وكان نازانا يقولون لإرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Durokan dalemsuend be, eğer girene obu medine, beuguman da salat daru berezkan, la tu berezkan la medine derdekan, rezu gureyit tenhabo, xawbo pe gumbeli xawbo ba vardarana, bala m duroan nazan. Ya ayuha aladin, amanu la tu lhecum ولا ve la auladukum, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أي أوانك باورتان هناوا مالو من دالانتان بياجاتا نكن ليادي خوا هركسي غواب كات أوان خويان خسروا مندن وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين. ببخش هند يا لوروزياني بيمان داون. پش اوي مردن يا خبايا كيكتان بقري. او سابله تخوايا خوز جمردني من الدواب خستاه بوما ويا كينزيق. دا معلم ببخشاهو لا تأكل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هر جيس فاهد كسيك دعا ناخد لمردن كاتك كوقتي مردني هات وخوش عرضا